الذي جعل لكم الأرض مهدا و لكم فيها سهولا وجعل لكم فيها سهلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماءا بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتتو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا اتويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفورا فَمَتَّقَ ذَمْمَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتِهُ وَأَفْضَى كُمْ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ الْرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَهُ وَهُوَ كَرِيمٌ أَوَمَنِ يُنَشَّ أَفِ الْحِلِّيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 ت دون، وكذلك ما أرسلنا من قلبك في قرية من نبير إلا إلا قال مسرفون إننا وددنا بنا على أمة وإننا على أدارهم مقتدون. قال أولم جئتكم بأهتم مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إن بما أغثلتم به كافرون.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 وجعلها كلمة باقية في عقبيه لعلهم يرجعون. بل مستعطوا أولئك وأبائهم حتى جاءهم الحق، حتى جاءهم الحق ورسول مبين.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 واحدها لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سقفا من فيضته ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون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 وَإِنَّهُمْ لَيَقُضُّونَ عَلهم عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ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 أو نرينك الذي وعبناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون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 فَلَمَّا جَاءُوهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكتون ونادى فرعون في قومه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 أوجا جاء معه الملائكة مقتلنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين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 إنه إلا عبد أن عنا عليه وجعلناه مثلاً وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملاكاً في الأرض يخلفون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 أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون.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 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا رب قال إنكم ماكفون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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فإن يفسكون.